Allahu ma'aful wa tauful wa barik alaihi yubasun min jihama bi lajal fiyama bi alama subilhu rubama subya wa saaid. Wa أنه يسمع قرير الجنب بصره على شبع شباج جائد كذا جمعه قبلهما البعير فازانا ما اشتجاه من المهل والنرائد آمن به الطب وسلمت عليه الأسجاد وقاصبته برفق وحجر وحمنا الى البعيد او النادي اجلنا جيد يدهه تظهر بردتهما في المطاع والمجاري قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمه على التوالى لا جنب غير أبله ولا وانفصل للعالمين ووصل الى جار زوجين كنت له ولا النجيمة.